انت امي انت امي وانت بويا وانت جد وعالتي احضنيني بقو ويختي حان موعد ذبحتي انت امي وانت بويا وانت جد وعالتي احضنين بقود اختحان موعد ذبحتي. قعد يقبع لي يا معجة فاطمة وبنوة علي. وخلي عيوني تجيزين من عيوني تمتلي. بذكر ايام القفولة ويارات يا باقي. حلي قبل ما يوقع بقلبي سام يا برد يا مرض تبدتي تحملها تذكرين امي زين ابو الضلوع مكسره ضربت المحراب والسوت بعدها ما وتجبدون الحسن يا اختي طشت واليوم قدامك بظل لسانك بيضع رقبتي انا مخايف على صدري ذبحون الرضي وما نخاف اعلى فيه تتشتتوا جسمي صريقة. كل على عمرك, عمرك باج يا امري يا, ضيق. يا, ضيق. يا ضيق. وانتي وانتي اغلى من حياتي, من ومن, أغلى حياتي. ومن اخواني وعيلتي وعظم مصيبة, مصيبة يا زيانب من هساعي المدمعي المدمع مائي من ذبحة ذبح أولادي واخوتي, وأخوتي ومن مصرعي وإن الغيارة, الغيارة ما نمتصور يا زيانب تدخلين على دعي يشتمك بارك, بارك أبوني يهشم للتاتين. بعدها معي ليلة العلم ليلة الحسرة ليلة البكاء. او من يرد الحصان يصغل بغم من صار صار صار صار صار صار صار صار صار ما ارتجش عر. ارتجيش اسمع القسم. القسم. ارتجي, أرتجي بكسرة اضلاع اما أم شبقي بالخدو. انا ما اريد اشتشوفين على صدري. انا ما اريد اجتشوفيه مترب على صدر الشوى ورأس ما اريد اقبالي انفصل عن جثتي عارضي. واللي بالخيمه يا زينب واللي بالخيمه لاجل يبقى الى المذهب ستر مهما اطلق قط عين والظهر بي واستنى يا زينب